سيداتي سيدتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الوحيدة في إذاعة جمهورية في مصر العربية من القاهرة نجدد لحضرتكم التحية ونقدم موجزا لأهم الأنباء يليه برنامج وراء الحدث هذا أولا موجز الأنباء يجري السيد أحمد أبو الغيط وزير الفارجية مباحثات مع وزير فارجية جنبي عمر توري الذي يصل القاهرة اليوم على رئيس وفد الرفيع المستوى في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام وصرحت السفيرة مون عمر مساعدة وزير الكاريبية للشؤون الإفريقية أن هذه الزيارة تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه للتعاون مع مصر في جميع المجالات وبصفة خاصة في المجال الصحي أكد دكتور محمود محي الدين وزير الاستثمار أن الاقتصاد المصري لديه القدرة على الصمود أمام تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وأشار وزير الاستثمار إلى أن الحكومة ساهمت في الحد من تداعيات تلك الأزمة من خلال ضخ 15 مليار جنيه قبل نهاية يونيو القادم في مشروعات تخص البنية الأساسية. وعرب الوزير عن استعداد الحكومة لضخ 15 مليار جنيه أخرى من أجل تمويل مشروعات مشتركة بتعاون مع القطاع الخاص. يطلق الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الفعاليات الرسمية لاحتفالية القدس عاصمة الثقافة العربية لعام 2009 من مدينة بيت لحم بالضفقة الغربية يحضر إصلاق فعاليات الاحتفالية عدد من وزراء الثقافة العرب كما تشارك مدينة القدس في الاحتفالية رغم تشديد السلطات الإسرائيلية لإجراءاتها الأمنية بالمدينة لمنع أي نشاط فلسطيني بهذه المناسبة أعجز الجيش اللبناني اليوم تدابيره الأمنية عند مدخل مخيم الميامي لللاجئين الفلسطينيين شرق مدينة صيدا جنوب لبنان. جاء ذلك بعد مقتل اثنين من الفلسطينيين وإصابة آخر في اشتباكات ذات طابع شخصي وقعت بالمخيم فجر اليوم. أنا بقى الأخير. أدى أندريا راجولينا اليمين الدستورية اليوم لتولي منصب الرئيس الانتقالي الجديد لمدغشقر، وقد حضر مراسم تولي اليمين في العاصمة أنتناليفو نحو 40 ألف شخص وقد قاطع سفراء عدد من الدول الغربية الكبرى حفلة تنصيب راجولينا بعد الانتقادات الدولية لتوليه السلطة بطريقة غير دستورية إلى هنا سيداتي سدتي ينتهي موجز الأنباء قد لحضراتكم من القاهرة قرأته حنان عسكر أما الآن فمع هذا البرنامج وراء الحدث مقتل فلسطينيين اثنين في مخيم المية ومية في جنوب لبنان في اشتباك ذي طابع عائلي. لقنا المزيد من الضوء معنا الزميل صلاح مغوري مدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في لبنان. صلاح يعني مصدر فلسطيني بيؤكد أن الجيش اللبناني. عذز التدابير الأمنية عند مدخل المخيم يعني بعد قادك ما الذي دع الجيش اللبناني للتدخل طالما أن هذا الحادث في طبعه؟ أي؟ نعم ككما تعلمين أن المخيمات الفلسطينية في خلال الفترة الماضية ومنذ أحداث الحرب على غزة تحديدا شهدت أجواء توتر. غالباً متدأ الأحداث باشتباكات محدودة ثم تتطور بعد ذلك إلى توترات وأجواء احتقان الجيش اللبناني كثف انتشار وحداته إلى جانب قوى الأمن اللبنانية التي تنتشر في العادة على محيط المخيم من الخارج وليس لها أن تتواجد داخل هذه المخيمات ومن الطبيعي أن كثف الجيش اللبناني تدابير الأمنية خشية أعتقد أن هذا الحادث يمكن أن يكون له تداعيات بتصحح أن يجري مسؤول الفصائل الفلسطينية اتصالات بشأنه الآن. مؤامرات الفلسطينية كما تعلمين يتضم الكثير من الفصائل التي يعني عادة ما يوجد بينها نوع من السبايون في المواقف السياسية أو الخلافات. هذه الخلافات تنعكس على الأوضاع الأمنية والعلاقات بين الفصائل داخل هذه المخيمات. الكوى الفلسطينية في عقاب هذا التوتر أو هذا الاحتقان الذي أدى إلى مقتل شخصين حتى الآن وإصابة العديد من الأشخاص منهم ضابط مسؤول في حالة الفتح حاول تدخل لفض الاشتباك إلى جانب مقتل شخص آخر أصيب رصابات بالغة في هذه الاشتباكات ثم نقل إلى المستشفى في حالة خطيرة سرعان ما لقي على الأسر حتفة. الفصائل القيادات الفلسطينية تعمل الآن على احتواء هذا التوتر وعدم انتشاره وتعكف القيادات الفلسطينية الآن في هذه أثناء على عقد اجتماعات وإجراء اتصلاتها بالعديد من الفصائل داخل المخيم وخارجه <تصفيق> الزميل صلاح مغوري من بيروت شكرا جزيلا لك وهذه تحياتي إهلا فكس <تصفيق> وراء الحدث <تصفيق> إلى هنا سيداتي سادتي ينتهي هذا اللقاء الإخبار ولقاءنا التالي يأتيكم في ثانية ونصف حيث الفترة الإخبارية الثانية لهذا اليوم <تصفيق> الام قائدة الاسرة موسيقى <تصفيق> قصرتنا عدنا اليها الات على موجاتنا موجات البرنامج العام موسيقى مرة اخرى نرحب بضيفتنا الاسدادة زينة بعثيفي الكاتبة الصحفية ونائب رئيس تحرير اخبار اليوم اهلا نسهلا مرة اخرى كل صلحة تطيبة ومرة اخرى تطيبة وجميلة موسيقى كنا نتحدث آه عن آه قبل الموجز وإعادة المسلسل عن رغبة الكثير من الشباب في ال يعني المكون في البيت اللي تربية الأبناء يعني بنت حبيبي تقول أنا عايز أعمل كل حاجة يمكن إحنا في الفترة الأخيرة استقطنا ده شوية يعني الأم كثيرة بتعمل كل حاجة لولادهم إزاي الأم دلوقتي تدي الأولاد الحنان والتربيه اللي تخلي منهم دائماً أبناء صالحين اللي إحنا نحتاجينه أوي في الفترة دي التربيه والحنان أهم حاجتين فعلا في الدنيا كلها مش مش علاقة الأم بولادها وبس إزاي تربي ابن بقت مسألة صعبة جدا في هذا الزمن هذا الزمن اللي هو مفتوح في كل القنوات العوالم والنت والكمبيوتر وكل شيء يعني أنت بتحربي جبهات كتيره قوي علشان تقدري تربي ابنك كويس يعني حتى مهما تعملي البيت بقى موقفه مش ضعيف لكن بقى صعب عارف حضرتك اخترتي كلمة صح بتحربي فعلا فعلا يا شعري يعني انا يعني انا عايز اقول لك المهمة المهمه شقه جدا اولا مش استناره منها حاجة حتى لو قدرت تمنها حاجات هيشوفوها بره البيت من اصحابهم من المدرسة من النادي من الشارع من اي حته من الناس حتى اللي بدوروا عليها ساعات طويله جدا يعني عارفه يا استاذه كل ما حد يقول لي الجملة دي أقول له طب الحل إيه لأن الحل أنا أقول لك نظر كله أقول لك الحل الحل ممكن يبقى سهل وصعب سهل في أنك تعمليه صعب أنهما يتقبلوه لأنهو جيل كمان متمرد ورافض بحكم السن يعني إحنا وإحنا برضو كنا متمردين ورافضين بس ممكنش عندنا الإغراءات الفضيع اللي هما بيشوفوها هم ويتعرضونها بإرادتهم غير إرادتهم هم محاصرين يعني أنا بتصور أن ولادنا محاصرين مع أنك يعني معرفه او خبره او درايه أو فصوت الام هنا او صوت الاسره هنا ضعيف يعني مش هيقدر ي... لكن انت تقدري تعملي ده بقى بالحب يعني انا دايما بشوف ان الحب ده موقتا من موجودات ربنا على الارض الحب يخليكي تنجحي في بيتك الحب يخليكي تنجحي في عملك برغم طبعا يعني اقطاب الشر واحزاب ال... واعداء النجاح واعداء ال... والناس الاشرار في الدنيا وهم كثر يعني لكن انا برضو بالحب أنا, أنا متصوره مصلح قوي جدا لأن أنا حقيقة مؤمنة بي أو يبقى نرسل بيتي وفي حياتي ومع نفسي وكل حاجة فاحتوائك لبيتك أو لولادك لازم يبقى احتواء طبيعي من غير صريخ ما تسرخيش أنا عارفة أن الدنيا كلها سطا وكل الناس بتسرخ في بيوتها وفي الشارع والضوضاء بقت دلوقتي خلاص أصابتنا بالصم. لكن انا المفروض حضرتك تقرب ان انا بضحك لان دي بالفعل كل الامهات دلوقتي بتصرخ بتصرخ بتن ولاد فبقى شيء همهم خلاص تعودوا بقى وخلاص يقولك هي خلاص هتصرخ لها شوية شويه وانا هعمل فطبعا بقت مساله أق... يعني صعبه جدا على الام وزي طبعا هي متعتها بقى الخاصة بها كانت موظفة وكانت حتى رب البيت على كده ميبقاش في فرق بين الناس تبقى في البيت او بتشتغل دلوقتي يعني الهموم اصبحت متساوية <تصفيق> يعني فهي دلوقتي المهم بقى في حكايه تربيه الولاد تحتوي الطفل من دول او الابن من دول طبعا طبعا يبقى جميل جدا هم من الاول يعني هي بتردعه لبن كده تردع حب وحنان ودفء واهتمام و... و... و... و... و... وعلى فكرة هذه شيء بسيطة لانك لو حطيتها في الملك وتتسركت الاكل والشرب وممارسة لان هذه شيء ممارسة مش يعني قوائم بتحفظيها وتطولي نمر واحد نمر اثنين نمر, نمر لا لا لا لا تتمر فيها في حياتك العادية انت اول اهم حاجة في الام تبقى قضوة لولاد ما تعملش حاجة وتقولهم حاجة تانية وصباقة الفعل للقول ده مهم على فكرة مش الأم والأب كمان وبعدين أي خلاف بين الأب والأم لا يمكن يتم وصل تحت أي ظرف من الظروف لازم الأب يحترم الأم في الجنة <تصفيق> لا طب يتجالها الكثير ده مهمة ده ليسهل مهمة الأم إنما لو الأب يتري على أمهم ويقلل من إماتها في البيت عمر ولادة مصنع كل ما خلاص صحيح والعكس صحيح ما حاجة فهنا دور الام ماهوش دور سندي يعني ما اقدرش اقول انها بطلة هي مش بطل هي ست وليها يعني حاجات عوامل ضعيفة في حياتها وفي شخصيتها زي وعوامل قوة كلها نقاط ضعف ونقاط قوة فانا المفروض كزوج ان انا برده اقف مع عشان ولادي يبقى في هدف يبقى في في في هدف في العلاقه الاسريه دي في البيت انا وجودي احنا في عايزين نربي ولادنا كويس عايزين نشوفهم احسن ناس مش بالكلام في السلوك العالي عمره ما بيجيب نتيجه انا ممكن اقول لابني مثلا بلاش كذا او بلاش تلبس ده او بلاش تاكل ده او كل ده وما تاكلش ده وبلاش اكل بره ان انا اوفرت له كل حاجه عاملة ضير من حضرتك يعني انا حسيت كده من الحوار مع سلمى من حضرتك برده من الناس ال... الهاديين في, ال... في الحوار و آآ... كتير قوي الامهات بيقولوا احنا بنفقد اعصابنا مش غصب عننا هم بيستفزونا تنصحيهم بايه تقولي لهم ايه لهم الهدوء والصبر لأن الزعيق مش هيجيب غير زاي أعلى يعني هي لو علّت صوتها في صوت ثاني أعلى هيحصل فعمر الصوت العالي ما بيحل مشكلة لأن الصوت العالي دا مش هو دي القوة القوة في الهدوء القوة في الصبر الصبر اللي كانت أمها زمان ممتازة أبي طولت البال أنتي أم لازم تبي صبرة لازم تبي طولت البال لازم تبي تحتملي يعني الأم دي يعني مش مش كلمة يعني مش كلمة ان انا ام ان انا خلفت لأ مش هي دي مش دي الخلف مش دي الامومة حضرتك كمان يعني لمس جزئية في الحوار انا حسيت ان حضرتك اختلفت فيها شوية مع الأسازة ناسيسة و احنا لما بتقول إن, ان الراجل مش حاسس المصري مش حاسس بمراته و ما بيساعدهاش الكلام ده كله حضرتك اختلفت قلت لأ الراجل دلوقتي ابتدى يحس بمراته وابتدى يساعدها حضرتك ليه توجد نظر مختلفة شوفي انا دائم بقول لحضرتك لو رابي ما بيساعدش وبيعو ديقر الجرنان أو اتفرج على التلفزيون ومسين مرات ويعيني جاي من الشغل اتوضب اكل وتاعمل شاف ايه انا بسهم جاي لك مش سوية في البيت لان هو المشود برضو يقف جنبها ويساعد حتى لو بالكلام عايزاني اعملك حاجة وقف معاك اعمل حاجة ده طبيعي لو هو بيحبها وبتصعب عليه يعني شون بقى ان هو يعني تكون حتى بتصعب عليه يعني مش لازم يعني يبقى <تصفيق> <بـ> <تصفيق> كإنسانة آه كإنسانة مثلًا طلبة الإنسانية يعني نا حتى يقول لها من باب الكلمة حتى ثلاثة ستة أبغى أحتاج كلمة مش محتاج ثالث يعني يقول لها مثلا طب أنت عايز حاجة أقدر أساعدك في حاجة وفيه تب تحب شغلات في المطبخ أوكي عارف أسأل كتير جدا أسأل زينه بما بيحبوش حديات ما في المطبخ وبيعملوا كل حاجة لكن هما مرضيين تماما بهذه الكلمة بس طب ما يعني, يعني كل شيء معنوي تعزينا. يعني الأحاسيس المعنوي حد يعني الأحاسيس المعنوي ده مهم جدا جدا بغذي المشاعر فخليني بقى إن انت شبعنا عاطفيا كل حاجة تتعابي ولا هتحكي بأي مجموع أم شهيرة جدا دايما ما يفوتناش عيد أم إلا ونتحدث عنها ماما نعم. نعم صباح يا ماما أم سنة وحضرتك طيبة وانت طيبين مش ممكن يعدي عيد أم إلا لما نكلم ماما نعم وقالها كل سنة وانت طيبة لا خليك حبيبتي المهم بقى إن ماما نعم هتقول إيه لكل أم أوه. ولكل إبن إبنك مصر. أقول لكل أم وكل ابن في مصر أقول كل ابن كل سنة وإنت عندك الخدرة إنك تحب ماما أكثر واترجم حبك لحاجة تساعدها بجدروري تكون الحب الشافة وكده وبعدين بقول لكل أم إيه أتفكر إن في أم مثالية وأم مش مثالية كل أم في الدنيا لها مسليتها الخاصة، ولا حياتها اللي فيها لحظات المثالية العالية. نعم، فبلي. فما فيش يعني أنا ضد حكاية الأم المثالية دي، لأن معلش إنه ما فيش أمة مش مثالية. أنا رأي إنه ما فيش أمة مش مثالية، وأن كل أم بتقوم بواجبها أي يعني حتى الواجب اللي الطبيعي اللي هو الحمل والولادة والرضاعة. والواجب اللي هو الغير طبيعي الام اللي ما بتخلفش العامة اللي ما عنداش ولاد وبتحتضل ولاد اخوها انتر عشان كده برضو بيعملوا تكريم للام الاعتبارية اه بصي اصري بص كمان التكريمات دي انا بيعتبرها يدوب رموز عشان كل واحدة تلاقي نفسها في الرمز ده نعم لان مش هيعملوا احتفال ل لثلاثين مليون فهو بيحصل إنه وتطلع أم مثلا يحفو حكايتها يبقى كل واحدة تقولك أيوة أنا دي زيها أنا زي دي لكن طبعا نبقي قوي الميكروفون ينزل لسوق الخضار مع السيتات اللي قاعدة بمشنة بيتبيع فيك اليوم عيد الأم وتعرفش إن في عيد عرف حضرتك يا ماما نعم الاستاذ كامل من بيقول في كتابه مأة امرأة وامرأة إذا أردت أن تبحث عن المرأة في المدينة أي مدينة فعليك أن تترك الشوارع الرئيسية لتبحث عنها في الشوارع الخلفية هل هو عالم المرأة الخفي؟ هو كده هل لدي هذا الكتاب؟ لا يعني أنا وكمل زهيري طبعا الله يرحمه أنا ما كتبت عنه قلت مات كامل زهيري فأصبحت الصحافة أرملة يعني كمل كان, كان إنسان عالي جدا ويمزج ويمزق السياسة في ال بالإنسانية في ال بأرض الوطن في بالأوطان الأخرى يعني يعني كامل كان محلق في عالم الإنسان في الهند ومصر والصين وأوروبا كلها وفرنسا كان يدخل وكمالنا كمل هذه كان بيحس المرأة جدا. نعم احنا برضو يعني بنقيل حضرتك في ان كل ام هي في الدنيا ام ومثالية عندها لحظات في حتى الام اللي مثلا اضطرت ان هي تتجوز زيجة تانية برضو عندها حتة مثالية ممكن تكون متجوزة عشان ولادها ابوهم مات او طلقت لاختلاف يعني الطلاق ده لاستحالة العشرة هالامت اللي هي هي الام اه الام مش يعني الام لا تستطيع أن تكون غير الأم حتى في الشغل في أمام أمومة عمل كل الأمهات للعمل طبعا طبعا طبعا إني هي يبقى لها تلمسه تبقى تبقى حس ب. في إحساس شغلها هذا الذي بي يتطور يبقى للأحسن. يبقى محتضن ال ال من هم آمن. آه زي ما زي الأم ما بترضع طفلها وزي ما الأم بتبقى حامل في ال الست بيبقى في مخا حمل للعمل وحمل لل لل يعني. نعم. ف شكرا يا ماما نعم. سنة صيبة كل سنة وحضرتك سعيدة. كل سنة وانت طيبين وبخير يا ماما. Du har fått fel och jag har fått fel. Du och jag har fått fel. Du har och jag har fått fel. Du har och jag har fått fel. Du har fått och jag har fått fel. Du har fått Min lilla frågande, jag är inte sådan. Jag är inte sådan. Jag är inte sådan. Jag är mama stella eri di anni sei sei la salita saliti giù e ci الأمه له خطوة للأمان الأم قائدة الأسلام حبيبي حبيب هذه الموسيقى هذه الأغنية الجميلة التي نظل نستمع إليها قبل هذه الأم بأسبوع وبعد أسبوع يمكن الأغنيات الجميلة التي تؤثر في نفس, نفس حاجات من شعره في القلب حقيقي كبير ويتخالي أنتم على الأم اللي, اللي راح سنعود الحديث عن الأم سنتحدث عنها الآن في إطار الشعر وهناك أيضا من الأغنيات الجميلة جدا الناس برضو رتوا دعوتي في الفجر ياما تتلنجي في كل دم كتابة له سيد جمال بخيت وهو الان معنا على فليسون يا راقى صباح الخير شيرو جمال سنو وكل سنو حضرتك سيب كل سنو انتو طيبين وحضرتك سيب ايه حضرتك اهلو قوي لأغنية دعوتي في الفجر ياما انا يعني يلمني قوي اعرف كده جات ازاي والله يا يا لا دي الحاجه الوحيده اللي متسالش جت ازاي <تصفيق> لأن... <تصفيق> كان عندي امل اعرف <تصفيق> لان كلنا لا يعني كلنا عندنا هذه المشاعر يعني يمكن بس يعني اكيد المشاعر دي موجودة عندك وعند الاستاذ زينب اه ما قدرنيش ايك الاول الحمد لله ذيك يا استاذه الله يحفظك الله يخليك كفال فعايز اقول هذه المشاعر موجودة عند كل الناس يمكن بس الشعراء بس يعني قادرين على التعبير انما هتلاقي جوه, جوه كل واحد هنا كلام اجمل واعظم من اي كلام قالواه الشعراء احنا لما نعبش نقول بقى انه الشعراء بقى, بقى. بقى. نحن نحن عن نقوة يعني انما هي طبعا الأم في حياة كل واحد طبعا هي أعظم شيء و و وبالتالي يعني نحن مش استثناء كل طبعا واحد شايف يعني أنا دلوقتي لما أتكلم عن الحج حياة أبقى شايف أنه مفيش حج بس بشذا أكيد لما كل واحد يتكلم عن أمه يبقى شايف نفس الحكاية أنا الحقيقة طبعا الحج حياة بجد يعني كليها دور جدا في حياتي لان احنا 12 اخ واخر بس هي من, من وسط هذا الزحام يعني برضو كانت شايفة يعني بسطرتها انه اننا إن عندي حاجة مختلفة والحقيقة ان زعرا من ما فيهاش يعني حد شاعر ما فيهاش حد قدير هل يا أستاذ جمال حضرتك أظهر أخوتك ولا الوسطاني ولا الكبير. حضرتك الصغير ولا الكبير ولا لا انا في الوسط وأنت عارفه اللي بالوسط عادة عادة بيطلع مزدوج لو هو في المعتمد عليه ولا صغار المدرسة ولا هو الصغير المتجلع بس بالحقيقة برضو أنا في الحصة دي كنت سلاقي القاعدة يعني أنا أكبر مني أربعة وأصغر مني سبعة بس أنا كنت تقريبا كأني أبى أفضل أتعامل لحد دلوقتي كأني آخر العنقود ها يعني يعني بتاخذ الدلع كل <تصفيق> كل الدلع من منهم كلهم على السجن <تصفيق> يعني فطبعا كان يعني ولا حصلت لي مواقف يعني يعني تحولت بقمة في حياتي وكانت هي السبب فيها الحاجة سببها ما كان في بعض المواقف هي السبب نعم هل تذكر احد هذه المواقف الحديث اي اعني مثلا الاول حاجة كتبتها وانا لسه في اول اعدادي واول و... قصيدة كتبتها وانا بقول عليها ش... صبعا كان فيها سازاجة البدايات يعني انما انا كتبت حروف اسم جمال عبد الناصر وبدأت كل صدق كل بيت شعري بحرف من هذه الحروف وروح سمعت هذا الكلام ف... فلقيتها بأول سؤال سالتته لي قالت لي انت نقلت الكلام ده من حته فقلت لها لا والله العظيم ده اللي كاتبه قالت لي طب ده كلام حلو جدا وكل ما تكتب حاجة تعالى سمعها لي يعني الكلمتين دول بقى الجملتين البساط دول أثروا في حياتي كلها بعد كده لانه مثلا أولا لما قالت لي هو الكلام ده انت قاله من حته ده نبهني ان اذا كلام ده موجود يعني في جرمان في مجلة في كتاب في حاجة يعني انه كلام حلو وقعد و... اللي ما حد حدي كلام حاجة او ما بيشتل حاجة احسن مع هالي كان ممكن اي عم مكانها سأقول لي بطل كلام فاضي وانتبه لدروسك وعلى العكس هي عملت شيء ثاني خالص وفرحت باللي ما كاتبه وحكستني بان انا بعمل شيء مهم وضروري ان انا كل ما اكتب حاجة روح اسمعها لها ف... فدي مثلاً من المواقف المهمة جداً يعني اللي كان لها تأثير كبير في حياتي أول مرة, ف... أول مرة حضرتك كتبت قنصيدة عن الأم هي كانت دعوتي في الفجر يامة هي, هي كانت دعوتي في, في الفجر يامة و... وهي ما خذتش مني عايز أقول لك يعني إيه الفنان علي الحجار آه وكان آه الأسبوع اللي هو يصدق عيد الأم <تصفيق> آه وقال لي طبعا من حوالي الكلام ده من حوالي مثلا 15 سنة او حاجة كده يعني وقال لي وقال لي يا جمال عايزين نعمل اغنية عن الام اه وانا عادة ما بحبش الحاجات اللي بتجيلي في وقت ديق يعني كده يعني احب ان انا كشاعر اخد وقتي بس الموضوع ده لو قال لي احنا داخلي الاستوديو بعد نص ساعة كنت جاهز له خمس اهاني يعني <تصفيق> مال حاجة موجودة قردي جواها لثاني يوم كانت الأغنية معايا والأغنية كانت بالنسبة لكل اللي سمعوها كانت إنها شيء اللي سمعه إنه تلحن يعني, يعني بما فيهم الملحن الجميل أسس محمد قبيل يعني حس بنبهار ومش مصدئين إن أنا كتبت الموضوع ده وأنا مسألة على يعني هم كانوا متصورين إن أنا كتبتها قبل كده إنها مكتوبة إحساس اه ان انا مكتوبه وان انا عشت فيها قلت يعني صررت احنا لهم يعني والله العظيم كاتبه اللادي يعني فالحمد لله وربنا وضع فيها يعني في امنيه القابوه كل الحمد لله يعني وانا يعني انا وانا وانا بكتب احنا كان عندنا للامانه يعني يعني انا وانا بكتب في اليوم ده كان جزء العصيب بالنسبه لي مش يعني انا تنفق مشاعري موجود لجاه الموضوع انما انا كان عندي الجزء العصيب اللي كان موجود بهوايا بصراحة وقالقني كشاعر ان احنا عندنا عارم في هذا الموضوع اسمه ست الحبايب فطب احنا هنعمل يعني وبعدين هي ست الحبايب معمولة بالملحن العبقاري عبد الوهاد وبالطبعاً الكلام العبقرى للحسن السايد وبالأصوات العبقرية عبدالوهاب والفيزا أحمد. عارف يا أساس جمال الفكهة كلها جميلة بس كل حاجة لها طعم. هي نفس نفس الحكاية. آه دي جميلة ودي جميلة بس دي طعم ودي طعم. بالتأكيد بس هو اللي يعني أنا زي ما بقول لك أنا كنت كنت كنت حاطط الموضوع ده. في الأغنية ليها مثلاً كانت يعني أغنية ست الحبات كانت معمولة قبل دعوتي في الفجر ياما أمي على الأقل بعشرين سنة وليها هذا الحضور الطاغي عند الناس وفزع كثير جداً ومسمعة كثير جداً فهل يعني يا رب إحنا ممكن نعمل حاجة تعيش جنب هذا العمل الخالد العظيم يعني الحمد لله يعني يا ربنا يعني ما خيب شر يعني والجميل اه و... والناس حافظه على الغنوه بتحبها والحمد لله اخر بقى خلينا بقى دي يمكن يكون بقى يكون سبق او يعني اخر حاجه ممكن بطريق انها تتغنى للشاعر جمال بخيت ايه والله هو بس أنا يعني عشان اقول لك برده يعني مش حافظها بس ايه حاجة يعني هتسمعوها المهاردة كلكم أو, او بمعنى اصح هتتفرجوا عليها في التلفزيون واتمنى ان الاذاعة تصف عليها وتلحس جيبها النهاردة النهاردة ملي انا بناشد اختنا الحبيبة سوزان حسن ان الأوديو بتاع الغنوة دي يكون في الإزاع المهاردة هي أغنية اسمها أجمل أم هي يعني الأم يا أستاذ جمعين أغنية الله. أم متصورة ما تسمعنا حاجة منها يا أستاذ جمعين أنا أقول لكم بس أ... والله ما فيه فأقول لكم صفريني تين <تصفيق> والله ما فيه في العالم غيرك انت يا أغلى وأجمل أم بص إيديك خيرك روح بتحب وقلبي يضم الله <تصفيق> جميل <تصفيق> الله يخليك وهي يعني أغنية بتغنيها الفنانة ديانا كرزون من صوت الجميل ومن ألحان المبدع الجميل محمد رحيم <تصفيق> <تصفيق> وتمنى أنها يعني بتعجبكم إن شاء <تصفيق> الله خبر جميل إن أنا مثلا كنا عايزين أغنية كمان يكتبها الشهر جمال بحيث عن الأول وإن شاء الله تلاقي نفس النجاجر يما وإن <تصفيق> شاء مع حضرتك كلمة بقى تقولها لمنذك الحاج حياة بقى دي يعني يعني حبيبة عمري عايز اقول يعني وهي يعني منبع, منبع الحب في حياتنا كلنا وست عظيمة واكتهدت اكتهاد هي انسانة مصرية بسيطة تعبر عن روح مصر حقيقية ما كملتش تعلمها عدوها من يمكن سالك ابتدائي عشان على عادة الصعيدة يعني ولكنها النهادة عايزة أقولك بتقرأ لكبار الكتاب إن شاء الله. علمت نفسها بنفسها وعلمتنا وتعلمت معانا وأثرت على أنه وقدت رسالتها على أكمل واجه وأثرت على أنه ال 12 أخ وأخت يتعلموا وأثرت على تعليم البنات زي تعليم الأولاد بالضبط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 يعني معلش ده ظالم للأجيال اللي زي أمي اللي, اللي ما لحقيتش فكر التوظيم الأسرة وما كانش الموضوع ده مطروح وقتها فالستة اللي علمت 12 أخو وأخت واكتهدت في في في, في حياتها وفي ظروف طعبة جدا جدا جدا يا أم أكثر من مثالية بالضبط فأرجو <تصفيق> أنهم حتى يحكسوا هيقولوا إذا كانت الأم المثالية فوق الستين سنة مثلا يعني يبقى ما يشط... يشيلوا الشرط بتاع الابنين اذا كانت اكثر من ستين فعلا لازم تطرح الاساس جمال انثلا الام الاكثر من ستين سنة لم تكن يعني اثناء دعواته المشكلة موجودة م. ولا كده يعني ف... وحرام يعني الظلم واجيال كتيرة جدا مظلومة في هذا الموضوع وقصص عفقرية وعظيمة جدا جدا جدا, جداً لما تقريبا بالمقصة الام اللي ربس اثنين او ثلاثة لما هو يعني... مربسهمش كويس يبقى <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> وغالبا لما تدرموش كويس <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يعني احنا من هنا بقول لك كل ام كل سنة وهي طيبة المتايق لان كل ام يعني افعد حاجة في حياتها انها تشوف ولادها ناس نكحين وبيحواطوا وبي عليها زي ما هي بتحتضنهم اكتر من مجرد ام مثالية وتكريم وشهادة تقدير وجوائز والكلام ده كله بالتاكيد يا استاذ جمال وكل سنه وحضرتك طيبه الله يخليكم سنة كل سنه وست في <تصفيق> <وسلامة تصفيق> <تصفيق> الله يخليك الله يخليكي يخليك يخليك يخليك الف الف شكر كل سنه وانتم <تصفيق> <تصفيق> Vet du vil jag är mamma? Det är min rätt till lämna. Det är mina ögon som håller. Det är mina <tafría> händer som håller. Det är mina ögon Jemini kulli zamma, ta wit bin bini zamma, När min hjärta ligger i samma, då är vi filzagliga, samma, tämligt fullinamma, då är vi قائدات الأسرة. قتلت ناب رأسي بوجودنا مواجه البرنامج العام بين فتوى الأستاذ زين بعفي في نائب رئيس تحرير الأخبار مرة أخرى من رحل الشهر جمال بخيت يعني بحديثه عن أمه. سارا بداخل الشبورة حلو زكاء. أمي اللهم له الرحمة. هو بيقول من الكلمة من أمه أصبح الشهر جمال بخيت äh uh, så <laughs>